غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذبا بأياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.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 فما دخلت أمّ لعنت أختها حتى إذا داروا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلم فأتهم فأتهم على ذم ضعفاً من النّار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فلوق العذاب بما كنتم تكسبون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 وكذلك نجزي الغالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نسلا إلا أسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل لا تجري من تحتهم الأنهاو وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أغلت لكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَوْعِدَ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَلَنَّا مُؤَذِّنُونَ بَيْنَهُمْ الْعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَغْرُونَ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 ستكبرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله لمن حمدا ربنا <تصفيق>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 فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل يؤمرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاع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 يُبْشِ اللَّيْلَ أَنَّهَا أَرَى يَطْلُبُهُ حَتِيْثاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ سَخَّرَتِنَّ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَالِقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُدْخِلُ رَبَّكُمْ تَبَارَرَ عَوْقَهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تتذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نخرن الآيات لقوم يشكرون الله أكبر. الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله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 الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، سهّدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إن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 من مكمن الكالبين قال يا قوم ليس بصفات ولكن رشول من رب العالمين أبلغكم رسائل رب وأنا لكم ناصح أمين فأعجبت ما جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليظهركم وَٱكْرُوا۟ ٱلْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَسْطَةً فٱلْكُرُوا۟ أَلَّا۟ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ نَعَمَّ لَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا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 منا وقطعنا دابر الذين كلموا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ردكم هذه ناقة الله لكم آية فَلَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَلَا أَخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَذَكَرُوا إِرْجَاءَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَمْرٍ بَعْدِ عَادٍ وَذَكَرُوا إِرْجَاءَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَذَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قطورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعذوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استبعفوا لمن آمن منهم أتعلمون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 وأنصحت لكم ولكن لا تحبون النصيح الله الله يا الله لمن حميده حبا الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدهم من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا او لا تعود في ملتنا قال او تعود في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا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 جعل الله علينا حميدا All right. محمد <تصفيق> الله